auprès Wo به روی ولقد أوعي إليك وإلى الذين من قبلك بإن أشركت ليحبطن راملك لله فابض. <تصفيق> بل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وينزي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينزل <تصفيق> وهو على كل شيء <تصفيق> وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. I uh, no. الله خالق كل والقيام والأرض دمير ولا <تصفيق> قدعوا قل أفى يوم الله ليتم قَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وإلى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إليك إلى الذين من قبلكم أشركت لا يحبطن عملك على تكون كم من الساكنين وما قدروا ما أحد قدره والأرض من في السماوات ومن في الأرض ونبق في الصور فَصَائِقًا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى خفيه أخرى فإذا هو قيام بوم ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام قَتِلَ الْأَضْبُ نُورُهُ به 119. وقال الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ثيق الذين كفروا الى جحيم نمذ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم رسل قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبو جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مسعى المتكبرين ختيق الذين ذاهم الى الجنة الزمرى ايوه الذين ثقوا فَإِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ سَبَارُهَا وَقَالَ لَهُمْ صَدَلَتُهَا سَلَامٌ عليكم. <تصفيق> وَصِيفَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ تَجْرِي Oh. قسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارة. بتقول الذين هم الى الجنة دا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارة سلام عليكم فبتم فدخلوا خالدين وقال لهم خذنا ثواب سلامنا عليكم فبتم فدخلوا فاخلدوا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة جمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها تذمر <تصفيق> حتى لا لا بصل اللي ب... اللي بعدها بقى أنا عارفة اللي بعدها بعد. لا لا, لا معلش بعدها الحمد. قالوا الحمد لله الذي صدقناه أَقَالُوا ذنا